111. إن الله يحكم ما يريد 112. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا, لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا, القلائد ولا البيت الحرام يرتعون فظلم الربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شنأن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان.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 وَمَا وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق 112. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا 119. اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 110. فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 111. يسألونك ماذا أحل لهم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 وَاتَّقُ واتقوا الله إن الله سريع الحساب 112. اليوم أحل لكم الطيبات 113. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 114. وطعامكم حل لهم 115. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم ضاوع على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم فلم تجدوا ما أنفتم صعيز الطيبة فتيمموا صعيدا طيبا ثم سحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.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 وَاتَّقُ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أَخَذَ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 113. وابعثنا منهم وقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة واتيت الزكاة وأمنت برسلي وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا دخلنكم جنة تجري 112. جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 113. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح بن مريم وأمه إن أراد أي يهلك المسيح بن مريم وأمه هو ما في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء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 ولا ترتدوا على اجباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غاربون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 113. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك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 111. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 112. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من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 وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَغْضَلِ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 111. ولهم عذاب مقيم 112. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم 113. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 111. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 112. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير 113. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا مِنَ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 112. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 113. يحرفون الكلم من بعد مواضعه 114. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 111. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 112. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 113. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 114. للكذب أكالون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 والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بأيات ثمن قليلة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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعت ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ولا كل فيما أتاكم 119. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 110. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أي يصيبه ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 119. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فِي يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ذَلِكَ تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 117. من لعنه الله وغطب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 118. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 129. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بِمَا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 112. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن مَنْ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 113. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 129. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 120. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم 121. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون 122. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم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 111. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 112. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 113. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 117. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 118. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو العليم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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي على عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ذَلِكَ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 127. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمن 117. فاكتبنا مع الشاهدين لَنَا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 119. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 111. ليعلم الله من يخافه بالغيب 112. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 113. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا للألباب لعلكم تفلحون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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية إثنان دواعدين منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن آتتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَكَانَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَكَانَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدِينَ إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 111. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 112. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 113. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا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 وَإِذْ أُوحِيتُ إلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيُّ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِدَّةٌ مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مُؤمِنين قالوا نريد أن كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِكٌ تَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ 117. لهم جنات تجري من, تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 118. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 119. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير